ي س أ ل أ ج ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا برق البصر و ق س ف القمر وجمع الشمس والقمر يقول ا ل إ ن س ا ن يومئذ اين البصر كلا لا وتر إ ل ى ربك يومئذ المستقر ينبا ا ل إ ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل ا ل إ ن ن س ا على موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا ن ك للعلوم ع ج به إن ي ن ا جمعه ق قرأناه قرآنه ر آ ن ه فإذا فاتبع ث إن ن ع ل ي ا بيانه ك ل ا ب ل تحبون ا ل ل ع ج ة وتدرون م ي ه ي و س و ع ن النابلسي ر ة إ ى ربها ر ة ووجوه يومئذ ا ر ة تظن للعلوم الاسلاميه ر ق وظن أنه ثبت الساق بالساق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا ضل ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه ي ت ب ط ى أ و ل ي لك ف أ و ل ى ثم أ و ل ي لك ف أ و ل ى ايحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك سدى الم يكن اطفه ا من ب ن ت م ن ا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على